فلان الفلان اللي كان يوم هجم بيسعد لما بدأوا في ضرب الرصاص فلان الفلان اللي معرفش اسمه فدائما بقول يا ابن عمي وخلاص فلان الفلان اللي كان يوم هجم بيسعد لما بدأوا في ضرب الرصاص فلان الفلان اللي ما اسمه فدايما بقول يا ابن عمي وخلاص فلان اللي سابلي بقيت سندوتشو ليلة لما شافني بغني وجعان فلان اللي مش فكرة غير شكل وشو فلان اللي عدك جوه الميدان فلان اللي سابلي بقيت سندوتشو ليلة لما شافني بغني وجعان فلان اللي مش فاكر غير شكل وشه فلان اللي عداك جوه الميدان فلان اللي فتشني بالابتسامة فلان اللي قال هو فعلا هيمشي فلان اللي قال لي طريق السلامة سعد لما قلنا زهقنا وهنمشي فلان الفلان اللي معرفش اسمه فلينا البقول يعني عنه وخلاص فلان اللي ما طلعش جوا البرامج وكان بس صوته في قلب الهتاب فلان اللي روح أكل واستحمى فلان اللي ضايع في وسط الألاف فلاني اللي ما طلعش جوا والبرامج وكان بس صوته في قلب الهتاف فلان اللي روح اجال واستحمى فلان اللي ضايع في وسط الالاف فلان اللي غرق لخل الكفية وشلني ساعت لما جت طلق فيها فلان اللي غرق لخل الكفية وشلني ساعت لما جت طلق فيها فلان اللي مات يوم هتلزم له دية فلان اللي مات يوم هتلزم له من ابن الفلان اللي كل لحمه فلان الفلان اللي معرفش اسمه فدايما بقول يا ابن عم وخلاص فلان الفلان اللي كان يوم هدم دي لما بدأ فلان اللي ما اعرفش اسمه فدايما بقىوا يعني عنده فضاص فلان الفلان اللي كان جنب بي ساي لما بداوا في ضرب النصاب فلان الفلان فضل ابن عنه فضاض